قالوا اجئتنا لتاسكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون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 كَذٰلِكَ نَجِّي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَآءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شيء إذ كانوا